وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد هذه الصوره سوره التكوير والتي بعدها سوره الانفطار والتي سوره الانشقاق اذ السماء انشقت هذه الصور الثلاث تصور ما يحصل عند قيام الساعه من الأهوال العظيمة ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يشاهده عيان فليقرأ سورة التكوير والانفطار. فقوله سبحانه إذا الشمس كورت إذا الظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف إذ فإنها ظرف لما مضى من الزمان اذا الشمس كورت الشمس مرفوع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف تقديره إذا كورت الشمس إذا كورت الشمس فسره الفعل الذي بعدها كورت يعني لفت كتكوير العمامه وذهب ضوءها ثم رميت ثم رميت بعضهم فسر كورت لف بعضها على بعض بعضهم فسر ذلك هذا ضوءها بعضهم فسره لأنها ترمى ويجمع هذه التفاسير ما ذكرناه وقال لفت بعضها على بعض وذهب ضوءها ثم طرحت ورميت لأنها ذهب وقت الاستفادة منها الشمس كورت وإلى النجوم نجوم السماء انكدرت انكدرت اي ذهب لوعها وتناثرت تساقطت من السماء كما في السوره الاتيه والى النجوم انتثرت بدل ان كانت منتظمه في مساراتها وافلاكها يذهب الله وها ثم تنتثر تتساقط من شده الهوى اذا النجوم انكدرت وإذا الجبال جبال الرواسي التي جعلها الله اوسادا للارض تثبتها لئلا تميد اذا الجبال سيرت قلعت كانت ثابته راسها اقتلعت اقتلعت من الارض كانت هباءا ثم سيرت في الجو مثل الدخان ترى الجبال تحسوها جامده وهي تمر مر السحاب هل جبال الصلابه القويه ثابته تكون كالعين المنفوش تكون هباء من تسير كالدخان هذه قدرة الله سبحانه وتعالى هذا من شدة ما يحصل في هذا اليوم إذا الجبال سيرت ويوم نسير الجبال وترى العرض بارزتان يعني ليس عليها جبال وحشرناهم فلم نوادر منهم أحدا وإذا الجبال سذرت وإذا العشار جمع عشرا وهي الناقة الحامل كانت نفيسة عند أهلها ففي هذا اليوم يذهلون عنها وت... وتعطل تس... تسيب ليس لها أحد ليس لها أحد لأنهم شغلوا عنها بشده الهول وإذا العشار عطلت وإذا البحار شجره ويل الوحوش حشرت الوحوش هي الحيوانات المتوحشه التي كانت التي كانت تهرب من الناس تعيش في الصحراء بخلاف الحيوانات الأهلية التي تعيش مع الناس فما كانت طبيعته أنه يعيش في البر ولا يالف الناس اذا يقال له متوحش والبراري ممتلئه منها على اختلاف اصنافه تحشر يوم القيامة تجمع لماذا ليقتص لبعضها من بعض حتى يقاد للشاة الجمة من الشاك القرنى ثم يقول الله لها كوني ترابا وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قل الله لها كوني ترابا وقيل معنى حشرت اي اختلطت بالناس بل أول كانت تتوحش وتنور من الناس من شدة الهول جاهلة وصارت تخالط الناس من, من الوحشة تريد الأنس وإلى الوحوش حشرت وإذا البحار جمع بحر إذا البحار سجرت أي وقدت ناراً ووضرمت ناراً بحار ممتلئة بالمياه محيطات تسجر ناراً توقد والعياذ بالله وقيل سجرت زالت حواجزها واختلقت واختلط العذب بالمالح وهذا يجمع انها توق انها تختلط وتزول حواجزها وانها تسجر توقد نارا العياذ بالله واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت النفوس جمع نفس زوجت حشر بعضها مع بعض حشر كل جنس مع جنس فأهل الإيمان يلتقون بأهل الإيمان ويحشرون معهم ومن حب قوما حشر معهم وأهل النفاق والكفر والشرك يحشرون ويجمعون بعضهم مع بعض هذا معنى الزوج التزويج هو المصاحبه والاختلاط احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم وما كانوا يعبدون من دون الله فيحشر الاشرار مع الاشرار والاخيار مع الاخيار كانوا في الدنيا مختلطين الصالح بالطالح والكافر والمؤمن يعيشون في هذه الأرض و... يسكن بعضهم إلى بعض ويتواطنون فيما بينهم لكن إذا جاء هذا اليوم عزلوا أمتاز اليوم أيها المجرمون فيعزل الأشرار مع الأشرار ويعزل الأخيار مع الأخيار وهذا تهي اهل الجزاء واذا النفوس زوجت واذا الموعوده الموعوده سئلت الموعوده هي البنت تدفن حيه حتى تموت تحت التراب كما كانوا في الجاهليه يفعلون ذلك بالبنات يكرهون البنات يخافون من الفقر أو يخافون من العار أن تفسد هذه البنات تلحقهم العار أن يتخلصون منها وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم توارى من القوم من سوء ما بشر به على هون ام يبقيه حيا ويلحقه الهوان ام يدسه في التراب يدفنها حتى تموت تحت التراب شاء ما يحكم الله خلق الانثى خلق الانثى لان تؤدي عملها الذي خلقت من أجله أن تعبد الله أن تكون زوجة صالحة أن تكون زوجة صالحة أن تربي أولادها لها عمل عمل جليل تقوم به لا يستطيعه الرجال لا يستطيع الرجال عمل النساء ولا أن النساء تستطيع عمل الرجال كل جعل الله له ما يليق به حتى تتكامل المصالح وتتضافر الجهود وتبنى الأسر ويحصل بذلك قيام المجتمع جاء الآن ناس يشبهون أهل الجاهلين يريدون اولئك يأيذونها تحت التراب وهؤلاء يريدون أن يأيذوها فوق التراب ويحيى، بمعنى أنهم يسلخونها من, من أخلاقها أو من عملها اللائق بها وأن يولوها عمل الرجال وأن تخلع الحياء والحشمة فتصبح لا هي رجل ولا هي امرأة لا هي رجل أنا ما يمكن المراه تصير رجل ولا هي امراه لأنها تخلت عن عن أخلاق المرأة ووظائف المرأة فصارت لا هي رجل ولا هي امرأة هذا واد معنوي هذا هو الوعد المعنوي قد يكون أشد من الوعد الحقيقي لأن الوعد الحقيقي قتلت وماتت واستراحت لكن هذا تبقى حيه سائبه معذبه لا قيمه لها في المجتمع هذا ما يريده الغرب الكافر بالمرأة المسلمة ونفذ هذا عملاءهم من العلمانيين والليبراليين مستغربين من ابناء المسلمين صلى الله عليه وإذا الموؤودة سئلت سئلت طيب هي تسأل هي نعم تسأل يقال لها من قتلك من الذي قتلك هتقول قتلني أبي أو والدي تسأل وقرئ وإذا الموؤودة سألت أي تسأل يوم القيامة من قتلها وتطالب بدمها تطالب بدمها وإذا الموؤولة سئلت بأي ذنب قتلت ما هو المبرر لقتلها لا يجوز قتل النفس بغير حق فما هو المبرر لقتلها ما هناك مبرر ما هناك مبرر إلا الجهل، الجاهلية بأي ذنب قتلت تروح سدى تذهب سدى لا لا بد أن تبعث يوم القيامه وتحاسب من قتلها وياخذ الله لها حقها منه واذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت فهذا فيه <تصفيق> أهمية المرأة في المجتمع وأنها لا يجوز الاعتداء عليها بسلبها حياتها القتل ولا الاعتداء عليها بسلبها حياءها وعفتها وكرامتها وعملها الذي يليق بها لا لا يذهب هذا هدرا لا بد أن يسأل يوم الصيام من فعل هذا بالمرأة وإذا المغودة سئلت بأي ذنب قتلت ما هو الجواب؟ الذي قتلها ما هو جوابه؟ هل يكذب ما يقبل الكذب؟ هل يزور ما يقبل التزوير؟ لا بد أن يقف على الحقيقة. في موقف الله لا, لا يمكنه التخلص واذا الموءوده سئلت فهذا يؤكد حق المراه الحق الصحيح ما هو الحق الذي المزور الحق الصحيح يؤكد ان لها حقا في المجتمع حقا على وليها واقاربها وحقا على المجتمع فلا تهدر المرأة لا بإزهاق روحها ولا بإزهاق حيائها وعفتها وكرامتها فتصبح لا هي من الرجال ولا هي من النساء يا من قتلك وإذا الصحف نشرت صحف الأعمال لأن كل ما يصدر من الإنسان يكتب في صحيفة يكتبه الملائكة الحفرة في صحيفة أعماله ثم يوم القيامة يعطى صحيفته إما بشماله وإما بيمينه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وعند ذلك المؤمن يفرح ويقول هاء أمقرأ كتابه ينشره للناس من الفرح والشقي والعياذ بالله يقول يا ليتني لموت كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضي الى اخر الايات فهذه الصحيفه لا بد منها وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيقرأ صحيفته وإن لم يكن يقرأ في الدنيا وإن لم يكن في الدنيا أمية يقرأ يوم القيامة اقرأ كتابه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 اظهرت بعد أن كانت مطوية وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت يعني أزيلت بسرعة أزيلت بسرعة الكشف هو الإزالة بسرعة مثل كشف الجلد قدرة الله جل وعلا وإلى السماء كشقت، وإلى الجحيم سعيرت، زيد في التهابها وسعيرها، ويل الجحيم سعيرت، للكافرين والمشركين والمنافقين، وإلى الجنة أزلفت، يعني قربت من أهلها. فرأوا الجنة ورأوا النار التي كانوا يوعدون بها ظهرت عيانا أَمَامَهُمْ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون ولم يجدوا عنها مصرفة ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لكن ينفعهم هذا ما ينفعهم التمني ما ينفع وإذا الجنة أزلفت شوف الفرق النار سعرت والجنة أزلفت يعني قربت لأهلها يفرحون بها ويسرون بها وأما أولئك والعياذ بالله فيتمنون العدم ولا يحصل لهم العدم تمنون الموت ولا يحصل لهم وإذا الجنة وزيرة نفس ما احضرت هذا جواب الشرط الماضي كله الشروط الماضيه إذا إذا إذا إذا وين جوابها هذا علمت نفس ما احضرت في هذا اليوم من خير أو شر ولا يمكن أن تنكره أو تتبرع منه لأنه لو أنكره بلسانه شهد عليه جلده شهدت عليه أعضاؤه بما كان يعمل فلا مخلص له من عمله لا مخلص له من عمله ولا تقبل الفدية حتى يفتدي ولا الشفاعة حتى يشفع يقدم الشفيع أو الوسيط ما ما يقبل كل نسأج بعمله وإذا علمت نفس ما أحضرت ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر سند هذا القرآن العظيم الذي تضمن هذه الآيات بينات ذكر سنده وأنه فلا أقسم بالخنس أقسم على القرآن هذا القرآن الذي فيه هذه العبر هذا حق أقسم عليه الرب سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس لا صلة والاصل أقسم ولاها للتأكيد هذه أتابها للتأكيد وقيل إن بعدها كلام مقدر لا أي ليس الأمر كذلك أقسم بالخنس ليس الأمر كما زعم المجرمون والكفار أنه لا بعث ولا نشور وأن هذا القرآن سحر وكذب وأنه أساطير الأولين وما ذكر فيه إنما هو تخيل لا حقيقة له قالوا هذا في القران أقسم الله على حقية هذا القران أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم والكنس والجواري هي النجوم هي النجوم لأنها من آيات الله العظيمة والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبره وهو يقسم بما شاء من خلقه سبحانه أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله الكنس النجوم التي تختفي في النهار ولا ترى الجواري التي تجري في أفلاكها يعني كل كوكب فهو في فلك كل في فلك يصبحون فالجواري الكنس التي تتضح بالليل هي تكنس في النهار الكنس تكنس في النار وتكنس في الليل بمعنى أنها تتبين وتتضح في الليل هذا هو شأن النجوم مثل ما ترون النهار تختفي ولا ترى إذا غربت الشمس ظهرت النجوم جاء الليل هذا معنى الجواء وهذا معنى الكنس الكنس وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل جميع النجوم هي كنس وهي جوار كنس اسم الجميع النجوم تختفي في النار تظهر في الليل وتجري في أفلاكها وقيل المراد بالخنس الجوار الكنس الكواكب السبعة السيارة الكواكب السبعة السيارة التي هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر هذه الكواكب السبعة السيارة هي الكنس الجواري الكنس فلا أقسم بالكنس الجواري الكنس والليل أي وأقسم بالليل إذا عسعس عس إذا عسعس عس يعني أدبر الليل يجي وقت غروب الشمس ويدبر عند طلوع الفجر والليل إذا عسعس عس أي إذا أدبر يعني هذا من آيات الله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون تعاقب الليل والنار من, آيات من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى ولو شاء لجعل الدنيا ليلا دائما ولو شاء لجعل الدنيا نهارا دائما قل من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يأتيكم بالشمس افلا تبصرون لرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعت يعني أدوى والصبح الفجر إذا تنفس يعني ظهر نوره ظهر نوره وإشراقه يعقب الليل هذا من عظم آيات الله سبحانه وتعالى الصبح إذا تنفس فأقسم سبحانه بإجبال الليل وإقبال النهار مع الأقسام السابقه من باب قسم بعد قسم من رب اصدق القائلين الصبح إذا تنفس إنه لقوله هذا جواب القسم هذا هو المقسم عليه إنه أي القرآن الذي يكذب به الكفار والمشركون والمنافقون والملحدون لقول رسول كريم ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر أنهم يقولون شعر يقولون كهانة يقولون ساطير الأولين كتبها يقولون ويقولون في القرآن الله نفى عنه وبيّن سند هذا القرآن أنه, أنه تلقاه جبريل عن ربه وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغه لأمته هذا سند القرآن هذا هو سند القرآن عن محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى هذا سند القرآن إنه لقول رسول كريم يعني جبريل وأضاف القول إليه أنه تحمله عن الله وله قول الله كلام الله والكلام انما ينسب الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبتدئا مبلغا مودعا فينسب اليه لانه هو الذي تحمله عن الله وينسب الى محمد لانه هو الذي تلقاه عن جبريل وبلغه لامته ولا يمكن ان يكون الكلام من عدة متكلمين هذا ما هم ممكن لا يكون الكلام إلا من واحد فمن هو هذا الواحد هو الله سبحانه وتعالى لو كان كلام جبريل ما نسيب إلى محمد لو كان كلام محمد ما نسيب إلى جبريل فدل على أن جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغان عن, عن الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم أي جبريل ذي قوة جبريل عطاه الله قوة ذو مرة والمرة هي القوة قوي الأمين فهو جبريل عليه السلام عطاه الله قوة عظيمة يقدر بها على ما أمره الله عز وجل ذي قوة هذه الصفة من صفات جبريل عند ذي العرش عند الله جل وعلا أي قريب من الله هو أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى وأعلاهم منزلة السماء عند ذي العرش أي صاحب العرش وهو الله جل وعلا مكين أي له مكانه له مكانة عظيمة عند الله عز وجل هذه صفات جبريل قوي عند الله لأن عند الله معناها المكانة عندية المكان لا عندية المكانة عندية المكان الله عنده ملائكة مقربون ملائكة المقربون عند الله كربيون حملة العرش وهناك ملائكة في السماوات ملائكة ليسوا على مستوى واحد بعضهم فوق بعض ومسؤولياتهم تختلف عند الله سبحانه وتعالى موكلون باوامر الله عز وجل لكن اقربهم من الله وأعلاهم منزله واقواهم جبريل عليه السلام هل يتصور ان الشياطين تقرب من جبريل تاخذ الوحي منه ها ما يمكن هذا جبريل لما امره الله بخسف ديار قوم لوط سبع مدائن حملها على طرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء ثم قلبها عليها هذا طرف جناحا سبع مداين بمن فيها الله أعطاه قوة لم يعطيها لغيره هل تقرب منه الشياطين تأخذ منها الوحي وحافظ للوحي ما يمكن ذي قوة عند ذي العرش وهو الله جل وعلا مكين له مكانة عظيمة من بين الملائكه وهو الذي جاء بالوحي جاء بالقران من عند الله عز وجل عند العرش مكين مطاع تطيعه الملائكه اذن هو سيد الملائكه يطاع فيهم بامر الله سبحانه وتعالى ثم اي هناك ثم هذا اسم اشاره ما هو بحرف هذا اسم اشاره سمع اي هناك في السمع امين مع القوه والمكانه هو امين فيما يحمل من عند الله عز وجل امين عليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يغير فيه الله وصفه بانه امين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا القرآن مطاعم كم هذه صفات جبريل عليه السلام تطيعه الملائكة في السماء أمين عند الله جل وعلا مؤتمن على الوحي وعلى القرآن مطاعم كم أمين ثم ذكر الرسول البشري لما ذكر الرسول الملكي من حملة القرآن ذكر الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقال وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم سماه صاحبا لأنهم يعرفونه لو ما يعرفونه ما صار صاحب فهم يعرفونه نشا بينهم تربى بينهم تربى عندهم يعرفون أمانته يعرفون نسبه يعرفون بلده يعرفون نشأته وهو غريب صاحب لهم صاحب مصاحب لهم ومن صاحبكم هذا الذي تقولون فيه ما تقولون ما صاحبكم بمجنون لأنهم يقولون أصابه جنون وهل هل يقول القرآن هذا من هذيان المجنون ما يعقل بلغ بهم الحد إلى هذا والعياذ وما صاحبكم بمجنون نفى الله الجنون ما أنت بنعمه ربك بمجنون فهو أعقل الناس عليه الصلاة والسلام وما صاحبكم بمجنون كما تقولون ولقد رآه أي رأى جبريل بالأفق المبين رأى جبريل على صورته الملكية في الأفق إما في الشرق وإما في الغرب في الأفق أفق السماء على صورته الحقيقية الملكية وإلا في سائر الأحوال كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لكنه رآه على صورته الحقيقية مرتين مره وفي بطحاء مكه راه في الافق المبين بين السماء والارض قد سد الافق والمره الثانيه ليله المعراج ليله المعراج دنا فتدلى يعني جبريل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده اي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى يعني في بطحة مكة رآه في الأرض رآه في السماء ليلة المعراج ورآه في الأرض لما كذبه قومه وضايقوه تبدى له جبريل في العفق وكلمه وطمانه من أذى قومه ولقد رآه بالعفق المبين رآه عيانا على صورته الملكية وما هو أي محمد عليه الصلاة والسلام على الغيب بظنين أي بمتهم ما يخبر عنه من امور الغيب هو صادق فيه ليس بمتهم وقيل بظنين أي ليس ببخيل ولا يكتم شيئا بل يبلغ ما أوح الله إليه فهو ليس بمتهم بالكذب وليس ببخيل عن البلاغ بل هو صادق فيما حمل وبلغ عليه الصلاة والسلام فمن أين يطعنون في القرآن؟ من أي وجه يطعنون في القرآن الذي هذا شأنه؟ وهذه عناية الله به سبحانه وتعالى وما تنزلت به الشياطين أي القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون السمع عن الوحي الوحي من شأن الملائكة هم الأمن عليه وليس من شأن الشياطين هل أبلغكم على من تنزل الشياطين الشياطين ما تتنزل على الأنبياء تقولون هذا من عمل الشياطين ما يمكن الشيطان يتنزل على الأنبياء هل أنبغكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفساك أثيم يعني الكهنة الكهنة هم الذين تتنزل عليهم الشياطين أما الذي يتنزل على الأنبياء فهم الملائكة وفرق بين هذا و وما هو على الغيب بظني وما هو أي هذا القرآن بقول شيطان رجيم كما تقولون انه من وحي الشياطين رجيم يعني مرجوم مبعد كيف الرجيم يقرب من الله ومن وحيه هذا مرجوم مبعد ملعون مطرود سأل الله العافية وما هو بقول شيطان الرجيم؟ فأين تذهبون؟ ما هي حجتكم على رسول الله وعلى القرآن وعلى جبريل؟ ما هي حجتكم؟ ما لهم حجه ان هو إلا ذكر أي هذا القرآن ذكر للعالمين ما قال ذكر للعرب فقط أو ذكر لأهل مكة؟ بل قال للعالمين كتاب عالمي قران كتاب عالمي للبشريه كلها حجه على البشريه كلها من امن صار حجه له ومن لم يؤمن صار حجه عليه ولا بد ولا, ولا وليس له مذهب يذهب اليه غير ذلك فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء هذا بدل بدل من العالمين لمن شاء منكم ان يستقيم ان يهتدي من اراد الهدايه فهذا هو طريق الهدايه هذا القران ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى أن يريد الهدايه فانها في القرآن ليست في شيء اخر انما هي في القران فقط لا بكلام الفلاسفه ولا بكلام المناطقه ولا بكلام فلان وعلان النمايه القرآن الهدايه في القرآن لمن شاء منكم هذا فيه اثبات المشيئه للعباد ان لهم مشيئه وهذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور ليس له مشيئه الله اثبت له مشيئه لمن شاء منكم أن يستقيم أن يهتدي أما من لم يشأ الهدايه فله مختار لنفسه ثم قال وما تشاءون إلا ان يشاء الله فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا في رد على القدرية الغلاة من المعتزله الذين يقولون العبد له مشيئة مستقلة وله إرادة مستقلة ولا دخل لإرادة الله ومشيئته فيه فهم بين من منهم من من غلأ في إثبات المشيئة للعبد ومنهم من فرّ ونفاه عن العبد بين طرفين الجبرية والمعتزلة الجبرية والمعتزلة فأهل الحق يقولون العبد له مشيئة لكنها ليست مستقلة فالتابعة لمشيئة الله جل وعلا له مشيئة رد على الجبرية لكنها ليست مستقلة ردا على القدرية من المعتزلة وغيرهم وهذا القرآن حجة ولا ولا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يردها ويبطلها والحمد لله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين وبهذا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة العظيمة نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه وثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم القاهة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقسيم علم التفسير إلى تقسيم تفسير بالماثور تفسير بالرأي تفسير موروعي تفسير وتفسير إعجازي هذا تقسيم صحيح القرآن لا يحشر بالرأي إن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبو يتبوى مقعده من النوم القرآن ما يفسر بالراي كلام الله لا تفسره برأيك لأن رايك عرضه للخطأ وتقول على الله ما لا تعلم لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بوجوه التفسير المعروفة عند المفسرين وراجعه إلى اصول التفسير هي كتب مؤلفة في أصول التفسير قواعد للتفسير هو التفسير عبث لنفسر لا التفسير له قواعد وله ضوابط وله أصول وهذا مدون في أصول التفسير ومذكور في مقدمات تفاسير المعتبرة تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير، في مقدماتها كيف يفسر التفسير لا يفسر القرآن بالرأي ابدا ولا يفسر بإيش موضوع وإعجاز موضوع هذا أمر سهل الموضوع يقولون يجمعون الآيات التي في معنى مشترك يفسرونها هذا سهل هذا الموضوع الموضوع إنهم يجمعون الآيات التي في موضوع واحد ويفسرونها هذا أمر سهل وتفسير الاعجاز هذا من القول بالراي هذا من التفسير بالراي ولا يجوز ان نفسر كلام الله بما بالنظريات الحديثه والكشوفات الحديثه لكن نقول لعل, لعل هذا من معنى الايه ما نجزم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ألف بعض المعاصرين كتابا اسماه مطابقه الاختراعات العصرية لما اخبر به سيد البريه انزل كثيرا مما ورد في هذه السورة هذا معروف هذا المغربي هذا فلان المغربي قد رد عليه الشيخ مود التويجي رحمه الله بكتاب سماه قامه الحجه في الرد على صاحب طنجه يعني بالمغرب نعم وهذا فيها باطيل فيها باطيل جاء واحد بعدهم من أهل الشمال للجزيره وسرق منه ونسبه الى نفسه وسماه بهذا الاسم نعم وقد انكر عليه العلماء في وقته وكاد ان يحاكم كاد أن... نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تفسير السيوط الدر المنثور تفسير الشوكاني فتح القدير يعتبران تفسيران سر ما هم من السيوطي هذا السيوطي جمع جمع الاثار الوارده في تفسير القران من الاحاديث واقوال السلف فهو, فهو كتاب جيد ما هم من عنده انما جمع الماثورات في التفسير فهو مدونه عظيمه في تفسير القران هذا شيء جيد والثاني تفسير الشوكاني فتح القدير. تفسير الشوكاني نعم يقول بين الدرا... الروايه والدراية. الرواية والدراية الرواية هذا صح عمل الدراية هذه محل نظر. لكن هو قصده والله اعلم الدراية اللي هي مقتضى اللغة العربية. لأن من وجوه التفسير إذا لم يوجد. تفسير بالحديث ولا بقول الصحابي ولا بقول التابع أنه يفسر باللغة التي نزل فيها التي نزل بها وهي اللغة العربية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى وإذا الصحف هل يعرض فيها كل ما عمله الإنسان من خير أو شر وإذا, وإذا كان هناك ذنوب قد تاب منها أو كفرت بأعمال صالحة فهل تنشر وتعرض في ذلك اليوم؟ ما كفر وغفر لا يمحى لا يمحى والله اعلم ما يثبت فيه إلا الشيء الذي لم يتب منه ولم يستغفر منه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله للمقصود بالموؤودة في قوله سبحانه واذا الموءوده سئلت البنت فقط ام يدخلوا في ذلك كل نفس قتلت بغير حق لا لا الموءوده المراد بها البنت كانوا يؤيدونها بالجاهلية هي المقصوده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله واحد من الكتاب العصريين انكر ولا بد هذا ما له الصلاه العرب ما كانت تؤيد البنات ولا تدفنها ويحيى وكأنه يكذب ما جاء في القرآن لكن هذا بسبب جهله نعم يقول فضيلة الشيخ يزكي العرب يزكي العرب ومعناه كذب القرآن لا حول ولا بالله، نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50 ألف سنة هل المقصود به يوم القيامة أو هو وقت حشر الناس في أرض المحشر القيامة غير محددة بخمسين سنة الدار الآخرة عمرها باقي دائم مستمر لا حد له ولكن المراد قيامهم في المحشر على أقدام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول خلق الله السباع الافتراسي بعض الحيوانات فالغزلان فهل هذا داخل في الاقتصاص يوم القيامة فيقتص من السذاع لأجل هذا الأمر نعم يقتص من كل معتدي من الحيوانات على الحيوان الآخر الضعيف يقتص منها يقام للعدل من الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول نقرأ كثيرا في القرآن ونقرأ في التفسير ولا نجد رقه في قلوبنا فما هو السبيل لتحصيل هذه الرقه في قلوبنا عالجوا قلوبكم عالجوها بذكر الله بتدبر القرآن وبالاعمال الصالحة عالجوها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين وفي قراءه وما هو على الغيب بظنين ونحن نسمع أن في هذه الآية اختلاف بالظنين بالضاد ما هو بالظاد بالظاد بظنين بظنين يعني متهم أو بظنين بخيل ي... لم يبلغ من البخل الظن هو البخل نعم هو بالظن اللي هو التوهم الظن البخل نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله هذا البخل وأما الظن بالضاء هذا من التوهم والشكور نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يصح أن يفسر قوله سبحانه واذا النفوس زوجت بمعنى أن المؤمنين يتزوجون الحور العين هذا من هذا من المعنى نعم بعضهم فسرها بذلك بعضهم فسرها بذلك نعم قالوا إن المؤمنين يزوجون من الحور والشي... والكفار يزوجون من الشياطين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تسير قوله سبحانه الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القيار هذا في حديث البراء بن عازب. في صفة الاحتضار قبل الروح الحديث الطويل وأن الملائكة إذا قبضت روح الميت يصعدون بها إلى السماء فنفس المؤمن تفتح لها أبواب السماء ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى ونفس الكافر تغلق دونها أبواب السماء ولا يفتح لها تطرح في الأرض طرحا. لا تفتح لهم ابواب السماء هذا ما فسر به الحديث هذه الايه هذه نفس الكاتب نعم اذا قبرت وصعد بها الى السماء تغلق دونها فتطرح تطرح الى الارض طرح تذهب الى سجين اسفل سافلين والعياذ بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اليوسف ابن يعقوب نبي من الأنبياء وما معنى قوله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء نعم يعقوب نبي من أنبياء الله نبي من أنبياء الله ابن نبي ابن رسول فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام هو سلسلة نبوة عليه الصلاة والسلام يوسف الصديق سمي الصديق نعم ويقول حفظك الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أو من أشرف الناس قال يوسف ابن نبي يوسف نبي الله ابن, نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهو أشرف الناس وأكرم الناس نسبا نعم ويقول حفظك الله وما موقف الأخ مع إخوته إذا كان له حقوق عندهم وحصل بينهم وبينه تقصير وظلم وجور كما كان من يوسف عليه السلام لا تخريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سمح عنه عفى عنه وقال هذا من نزغ الشيطان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي فهو عفى عنهم واستغفر لهم نعم وكذلك المؤمن اذا صار بينه وبين اخيه شحناء او عداوه خصوصا اخوه في النسب فانه يجب عليه ان يتسامح معه وان يعفو عنه أن نعم رضي الشيخ أفقكم الله هذه امرأة تسكن في الغرب وتقول إنها امرأة متزوجة وقد زنت ومن شدة ندمها على معصيتها واستحيائها من زوجها طلبت منه أن يطلقها أو أن يخلعها لكنه رفض سؤالها هل يجوز لها أن تخبره بمعصيتها لكي يطلقها بناء على ذلك أم تستر على نفسها؟ تخبروا بأن هذا الولد حصل إما اغتصاب وإما تجيب له عذرا يعني إنه باكصاب ولو باختياره لأجل ما ينسب إليه وتعتد عقبة جريمة تعتد وهي زوجته ما تخرج عن عصمة لكن تعتد عقبة الوطن الفاسد نعم مع التوبة إلى الله تبقى زوجة له إذا تابت تبقى زوجة له نعم يقول الشيخ لكن الولد ما لو لو انكره ما يقبل ما دام الولد للفراش الا بالملاعنه فتقوم الملاعنه بينهما عند القاضي وحين يدن اذا تمت الملاعنه يفرق بينهما وينفى الولد عنه نعم ما ينفى الا بالملاعنه ولا يفرق بينه وبينها الا بالملاعنه نعم والذين يرمون ازواجهم يقرؤونها ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم الى اخر الايه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لجماعه من المسلمين يسكنون في الغرب ان يبيعوا مسجدهم لكي يشتروا بالمبلغ مسجدا اكبر منه اذا استغنوا عنه نعم يباع ويصرف ثمنه في مسجد اخر ما يتواجعون الثمن ويأكلون الثمن لا هذا وقف يصرف في مسجد آخر نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في المعنى بين قوله سبحانه إن الله عليم بما تعملون وبين قوله إن الله عليم بما تفعلون العمل والفعل والصنع كل سواء ما تصنعون بما تعملون نعم. كذلك حفظك الله في قوله سبحانه ما أنزل إلى ابراهيم وفي قوله وما أنزل على ابراهيم نعم و... نعم قلوا آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم وموسى وعيسى هذا في سوره ال عمران في سوره البقره قلوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى ابراهيم هل المعنى واحد علينا ولا إلينا معنى واحد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم أن الجمعة صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر نعم. فإذا صلى الجمعة مع الإمام ونواها هذا المأموم ظهرا لأنه مسافر لكي يجمع العصر معها فهل فعله صحيح؟ هذا تحيل, هذا تحيل. كيف يحضر الجمعة اللي هي أفضل وهي فرض الوقت ويحولها إلى ظهر لا ما يصلح هذا صليها الجمعه يحصل على اجر الجمعه ويصلي العصر في وقتها والحمد لله يصليها مع الجمعه نعم تخيلات الناس عجيبه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول قرات في تفسير ابن كثير أن ابليس من اكرم وافضل وأعظم الملائكه فكيف ذلك والله سبحانه يقول كان من الجن لا ليس من الملائكه لكن يقول إنه عابد أبد مع الملائكه تعبد معهم وهو ليس من جنسهم ليس من جنسهم هذا قول فيه نظر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يزعم أنه مسلم وهو يصلي بالنصارى في كنائسهم ها رجل يزعم أنه مسلم وهو يصلي بالنصارى في كنائسهم فما حكم فعل هذا الرجل وهو يقول أنا أعلم أن هذا غير جائز لكن أفعل ذلك لاجل أن أحصل على رزقي هذا محترف يحترف بالصلاة تخذ للكسب الكسب والعياذ بالله أي جز له هذا حرام عليه، كسبه لا حرام يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وهذا يقر الباطل يصليبهم معناه افادهم واقرهم على الباطل فيخشى عليه من الرده نعم أقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لإنسان أن يتكئ ويضع رجلا فوق رجل ام ان هذا غير جائز لما ورد في الحديث أنها صفه للرب جل جلاله ولا يجوز لاحد ان يتصف بها الرب يضع رجل على رجل قال هذا لا مانع يجلس ويضع رجلا على رجل ويمد اليه ويكفها من يمنعه من هذا الواجب انه يستر عورته فقط واما كيفيه في جلوس فيجلس اي جلسه اسهل عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذهبت إلى محل للمواد الغذائية والتي تبيع بالجمله فسجل طلباتي في فاتوره ودفعت له المبلغ ثم قام باحضار ما سجله من محله وبعضها من جيرانه بالمحلات الأخرى هل يدخل فعله في بيع ما لا يملك نعم كان سجلها وقضى منك الثمن ومهد عندها السلع او بعضها هذا بيع ما لا يملك قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الا تبع ما ليس عندك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة, للمولو... بالنسبه للمولود الذكر متى يتم ختانه موسع الامر موسع لكن يقولون الافضل في اليوم السابع وكل ما تقدم من ختان فهو احسن لأنه اسهل على الطفل اسحب على المولود ومبادره ايضا بعمل السنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ارضعتني زوجة عمي وسؤاله هل بنات عمي محارم لي علما بان عمي قد تزوج نساء كثيرات نعم. نعم إذا زوجتك احدى زوجاته فانت اخ لجميع بناته اعتبارا بلبن الفحل هذه مسألة لبن الفحل نعم يقول فضيلة الشيخ وصفكم الله يقول هل ما ورد في القرآن من الكلمات التي ليست عربية ومثلاء القسطاط للعدل صارت عربية استعملت في العربية صارت عربية وإن كان اصلها فارسي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشراب الذي الذي فيه شق هل يجوز المسح عليه يا أخي الشراب كثير ورخيص ولله الحمد إذا إنشب الشراب وكرحو شر الشراب نسلي ومسح عليه نعم لا تخافر بصلاتك على شأن الشراب نصف ريال أو ربع ريال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقصد إيقاع صوم عاشوراء في مكة في كل سنة فيذهب إلى مكة ليصوم التاسع والعاشر فهل في هذا الفعل محظور شرعي نعم اذا داوم عليه واعتقد أن الصوم عاشوراء في مكة افضل هذا بدعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنا في أحد الشوارع وقاب شاب معه جوال قد عرضه للبيع فقلنا له بكم فطال بستمائة ريال وحتى لا نشتريه منه قلنا ليس معنا سوى مئتي ريال فوافق على هذا السعر وكان عندنا شك كبير أنه مسروق. وعندما وافق على هذا المبلغ القليل استحينا من الرجوع فأخذناه منه فهل يجوز لنا هذا؟ لا رجعوا عليه وخذوا درهم هذا مشكوك فيه أنه مسرور ولهم الكله نعم كيف تنازل من ستمئة إلى مائتين نعم هذه طهم قوي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لمن تزوج حديثا أن يعزل عن امرأته لأنه لا يريد أن تنجب ولدا بل يريد أن يؤخر الانجاب سنة أو اثنتين يتحسن وضعه المادي إذا رضيت بذلك فلا بس إذا رضيت بذلك فلا بس نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز العزل أيضا لتحديد عدد الأولاد عدد الأولاد ما هو تحديدهم له تحديدهم إلى الله سبحانه وتعالى كان جصده إن كان قصده الفرار كان قصده العزل الفرار من كثرة الأولاد هذا لا يجوز ما إن كان جسده أن ما تستطيع الحمل أو يريد أن يستمتع بها بدون حمل فترة من الزمن ألا بس لذلك إذا كان لمقصد مباح أما إذا كان لمقصد لا يجوز مثل تحديد النسل هذا حرح نعم يقول رضينا الشيخ فقطهم الله السنة بعد الصلاة المفروضة أن يسبح ويحمد ويكبر ثلاثة وثلاثين فمن زاد على ذلك من باب التطوع دون الاعتقاد بأن ذلك سنة هل يجوز له هذا؟ لا يقرن هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح إذا أراد أن يتزود في غير يا ما يقرنه بالوارد ما يقرنه بالوارد, بالوارد. يسبح في مكان آخر أو في حال آخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السائل يقول رجل قال لزوجته علي الحرام لا تدخلين المطبخ أو ما تدخلين المطبخ وهي الآن لا تدخل هذا المطبخ فما الحكم يما في هذا يأتي إما يروح القاضي المحكمة ولا يجي للثقة وينظر في سؤاله إن شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك عدد من شركات الأدوية تنتج دواء معينا. صنف واحد بأسماء مختلفة. فيلجأ بعضها من أجل التنافس في البيع إلى إعطاء الصيدلي أو إعطاء الطبيب بعض المال ليسوق هذا المنتج دون غيره من المنتجات. فما حكم ذلك؟ هذا رشوة. هذا رشوة وصحت ولا يجوز هذا العمل. وفي غش للمسلمين أيضا. نعم. ويقرار بالآخرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: فقراكم الله. هل يجوز سكن أحد المقيمين في غرفة الحارس التي داخل سورة المسجد يسكن هو وزوجته لظروف معينة ولأنه مدرس لتحفيظ القرآن وقد يحصل بينهم جماع في هذه الغرفة لا ما, ما يصلح أنه يسكن زوجته في غرفة المسجد اللي هي داخل المسجد أو بابه على المسجد لأنه يخشى أن تحيل يخشى كما ذكر السائل ان جميعها في المسجد فلا يجوز هذا اما اذا كان المساله ضروره في ليله أو ليلتين الى ما يجدون مسكن لا باس الامر العارض لا بأس به اما الامر المستديم لا يجوز هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخل المصلي في الفريضه ثم تذكر أنه لم يصلي الفريضة التي قبلها، فهل يكمل ما نواه، وإذا انتهى صلى الفائته، أم ماذا يفعل؟ ينوي هنا في لا ينوي ما هو فيها نافلة وكملها، ثم إذا سلم يأتي بالفائته، ثم يصلي بعده الحاضرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله في يوم الجمعة، وأنا أصلي النافلة، أذن المؤذن، الأذان الأول. فهل أقطع الصلاة من أجل متابعة المؤذن؟ لا الصلاه إذا دخلت فيها لا تقطعها لا تبطل أعمالكم فلا تقطع الصلاة من أجل متابعة المؤذن المضيب الصلاة اكد عليك من متابعة المؤذن؟ نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول امراه في الشهر الاخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا فهل يسمى ويعق عنه امراه في الشهر الأخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا فهل يسمى وهل يعق عنه إذا كان أنه خرج في الشهر الرابع أو بعد الشهر الرابع فهذا حكم حكم الجنازه لأنه نفقت فيه الرقمات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه يستحب أن يعق عنه وأن يسميه يأخذ أحكام الإنسان نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول السائل أنا أغتسل غسل الجمعة بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر فهل أدرك أجر غسل الجمعة نعم كان في اليوم بيوم في الجمعة أنت تدرك الفضيلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند الغضب حلفت أن لا أفعل شيئا ثم فعلته فما الواجب اذا كان الغضب مستحكما ولا تدري ما تقول فلا حكم لهذا اليمين ولا ينعقد. أما إذا كنت تصور ما تقول فإن اليمين تنعقد، فإذا خالفتها وجبت عليك الكفارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الكتابة على القبر لمعرفته أو وضع علامه حرام الكتابة على القبر لا يجوز لا رقم ولا حرف ولا شيء لا تجوز الكتابة على القبر ولا تجسيصها ولا إسراجها ولا رفعها أزود من الشبر كل هذه أمور محرمة لأنها تجر إلى الغلو وإلى الشرك بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصدقة عن الميت أفضل من الدعاء له أو بالعكس بلا شك ان الصدقة تكون أفضل لأنها يتعدى نفعها تعد نفعها إلى المحتاجين يكون أجرها أكثر نعم أنزهني والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين